قال ان لقد ظلمك بسؤالنا عجتك الى ان عاجه وانك كثيرا من الخلطاء الى 119. ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وَظَنَّ دَودُ أنَّ مَا فَةََّهُ فَتَْ فَ رََّهُ وَخَراكَ وَأَناب